بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را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 وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةَ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبَغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ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 ''Inn fī dānik lāyāt līkullī sābārī shakūr.'' Wāiddh qāl mūsā lī qawmīh ādkūrū nirmatā allāhi alīkūm. Īd ānjākūm min ālī fīrāūn yasūmūnakum sūūū ādāb. ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيد ولئن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 رسلهم بالبينات فردوا, فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مِمَّا تَدْعُونَنا إلَيْهِ مُرِيبا قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ ن يَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ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 واتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده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 وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا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 إِنْ يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا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 جزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم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 ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتمون من قبل ان الظالمين لهم عذاب الظالمين لهم عذاب، الظالمين لهم عذاب أليم، وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم.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 أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة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 ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفروا وأحلوا وأحلوا قومهم دار البوار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 اسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ اسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ إِنْ دَخَلْتَ بَيْتَكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ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 مقنعي رؤسهم لا يرتد اليهم طرفهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هوى وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب, ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب, دعوتك نجب دعوتك ونتبع الرسل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 وَظَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالُ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزْوُلَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزون الله الواحد القهار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 إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو اله واحد وليذكر أولو الألباب